الحمد لله خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له جعل النار مثوى الكافرين وبئس المصير واشهد ان محمدا عبده ورسوله انذر امته النار ذات القعر البعيد والانكال والحديد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع نهج البشير النذير وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله يا ايها الذين امنوا قوم انفسكم واهليكم نارا نار وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره وعده للكافرين فانذرتكم نارا تلظى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى إِنَّ جَهَنَّمَا كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَا آبَى لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالْ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول انذرتكم النار انذرتكم النار حتى لو ان رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصه كانت على عاتقه على رجلي يؤتى بالنار يوم القيامه لها 70 زمام مع كل زمام 70 الف ملك يجرونها رواه مسلم يا الله يا الله كم عدد الملائكه الذين يجرون جهنم ما اعظمها وما اشدها 70 الف زمام مع كل زمام من 70 الف ملك تصور تصور ذلك احسب عدد هؤلاء الملائكه غلاظ شداد نزع الله من قلوبهم الرحمه هذه النار يؤتى بها ويسمع لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغيظ جهنم التي وقودها الناس والحجاره جهنم التي يكبكبوا فيها الغاوي وجنود ابليس اجمعون جهنم الحطمه يحطم بعضها بعضا موصدت في عمد ممدده جهنم لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر جهنم التي يكذب بها المجرمون وما ادراك ما هي نار حاميه ناركم هذه الذي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم قالوا انما كانت كلا انها لك ان كانت لكافيه يا رسول الله قال فانها فضلت عليها بتسعه وتسعين جزءا كلها مثل حرها من منا يصبر على وهج النار من منا يصبر على لفحها بيده او اخمص قدمه فما بالكم بمن تلفح وجوههم النار وهم فيها كال وكهم فيها كالحون ما بالكم ما بالكم بمن يتق ما بالكم بمن يتقي بوجه العذاب هذه النار قعرها بعيد بعيد ودركاتها هاويه يلقى الحجر من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرها والله لتملأنه والله لتملأنه اف عجبتم قعرها 70 عاما وهل يكون اهلها في اسفلها لا انما والله لتملأنه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هم هل من مزيد صح عن هو صلى الله عليه وسلم انها لا تزال تطلب المزيد حتى يضع فيها الجبار قدمه فتقول قط قط يعني يكفيني يكفيني عباد الله اتقوا النار اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فمن لم يجد فبكلمه طيبه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما مثلي انما مثلي كمثل رجل استوقد ناراً فلما اضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبن فيقعن فيها قال فذلك مثل و مثلكم وانا اخذ بحجزكم عن النار هل من عن النار هل من عن النار فيغلبونني ويقتحمون فيها هذا رسول الله يصور نفسه انما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا ياتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم فبينما هو كذلك ابصر العدو فاقبل ينذرهم وخشى ان يدركه العدو قبل ان ينذر قومه فاهوى بثوبه ايها الناس ايها الناس اتيتم اتيتم ايها الناس اتيتم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم الى الصعادات تجرون الى الله قال الحسن البصري والله ما صدق عبد ما صدق عبد بالنار الا ضاقت عليه الارض بما رحبت وان المنافق لو كانت النار خلف هذا الحائط لم يصدق بها حتى يتجهم عليها ولذا يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون لقد صور القران ذلك صور ذلك يوم القيامه حينما يعاين الكافر العذاب فيطلب العذاب فيطلب فيطلب الفداء من العذاب لو كان يملكه ولكن هيهات ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون بدى لهم العذاب بدى لهم حينما يحال بينهم وبين ما يشتهون بدى لهم غضب الجبار بدى لهم أن الأمر جد وليس بالهزل كم هو عظيم أن تفاجأ بأمر عظيم مهول لم تحسب له حسابا ولم تبد له استعدادا بل كذبوا بالساعة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 وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ يُضَخَّمُ جِسْمُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ زِيَادَةً فِي النَّكَالِ وَالْعَذَابِ فَمَا بَيْنَ كَتِيفَيْهِ مَسِيرَةٌ مسيرته ثلاثه ايام للراكب المسرع كما روى ذلك البخاري ومسلم وضرسه ضرسه مثل احد وغلظ جلده مسيره ثلاث رواه مسلم ومجلسه من جهنم ما بين مكه والمدينه تصور تصور عظم هذا الجسم لماذا لماذا ذوقوا ما كنتم تكسبون ذق انك انت العزيز الكريم هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج وله في الدنيا خزي ونذوقه يوم القيامه عذاب الحريق عباد الله عباد الله عباد الله اهون اهل النار عذابا من لهون علاني وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لا اهونهم عذابا فما بالكم باعظمهم انظروا الى ذلك المشهد العنيف انظروا الى ذلك المشهد العنيف حينما تكود النار ثيابا تقطع وتفصل وحينما تكون الثياب قطران كذلك قطعت لهم ثياب من نار سرابيلهم من قطران حينما يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقاعد من حديد حينما يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون حينما يرون يريدون الفرار من النار والهرب ولكن كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون انظروا الى ذلك المشهد الاخر وقال الذين كفروا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ حِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ فِي جَهَنَّمَ الْهَوَاءُ شَوَاضٌّ سَاخِنٌ يَشْوِي الْأَجْسَامَ وَالْمَاءُ شَدِيدُ الْحَرَارَةِ لَا يَبْرُدُ وَلَا يُرْوِي فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين في جهنم وجوه كالحة شديد شديد شديدة السواد تعلوها كآبة وذلة كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما في جهنم تقلب وجوههم في النار took wajibahum wa junubuhum bima kanazoo min amwal walam yunfiquha fi jahannam fil hawiya yabkoon hatta law ujriyat as-sufun fi dumoo'ihim la jarat wa innahum la yabkoon ad-dama ya'ni ma kana dam' rawahu al-hakim wa sahha ha fi an-nar sharabuhum al-hamim wa suqoo'an hamima فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ شَدِيدُ الْحَرَارَةِ يَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ إِذَا قَرَّبَهُ مِنْ وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَةُ وَجْهِهِ فِي يُسْقَوْنَ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ أَيْ شَدِيدَةِ الْحَرَارَةِ قَدْ وَصَلَتْ غَايَتَهَا وَمُنْتَهَاهَا فِي الْحَرَارَةِ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يتجرعه ولا يكاد يسيغه طعامه مزقوم انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لا اكلون منها فمالئون منها البطون يقول صلى الله عليه وسلم لو ان قطره من الزقوم قطرت في الدنيا قطره مِن الزَّقُّومِ قَطْرَةٌ فِي الدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ طَعَامُهُمْ الْغِسَاقُ وَالْغِسْلِينِ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلاً وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا طَعَامٌ تُلَازِمُهُ الْغَصَّةُ شوق لا يدخل ولا يخرج انه العذاب المهين الالم العظيم الكبي ينقطع الامل ينقطع الامل حين يجابون انكم ماكنون وحين يقال اخسؤوا فيها ولا تكلمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان جهنم لموعدهم اجمعين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 واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في حكمه وامره وعلاه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبع نهجه واقتفاه وسلمت سيما كثيرا اما بعد عباد الله للجنه اصحاب وللنار اصحاب لا يستوون ربحا او خساره لا يستوون ربحا وخساره اصحاب النار هم اهل المعصيه كبيره او صغيره فمن تغمده الله برحمته وغفر له معصيته الصغيره او الكبيره فقد زحزح عن النار ومن اشرك بالله شركا اكبر فان الله لا يغفره ان الله لا يغفر ان يشرك به ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الشرك لظلم عظيم فليحذر المسلم ان يشرك بالله شيئا وليدع ربه صباحا ومساء اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واعوذ بك ان اشرك بك وانا لا اعلم وليحذر المسلم ان يدين بالعباده من كمال محبه او كمال خضوع لغير مولاه وخالقه الشرك والكفر ظلمه بل ظلمات الكفر موت موت في الضمير وانقطاع عن مصدر الحياه الاصيل وانفصال عن الطريق الموصل ميت القلب معطل الفطره لا يسمع ولا يستقبل الحق ومن ثم لا يستجيب ولا يتاثر اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا ما كانوا يفترون اولئك الذين كفروا في جهنم خالدون اما الذين امنوا فليحذروا الهوى والشيطان والنفس لعلهم يتقون لقد بين صلى الله عليه وسلم من يدخل النار من المؤمنين فذكر اصنافا واشكالا منهم قال صلى الله عليه وسلم اهل النار خمسه الضعيف الذي لا صبر له الذين هم فيكم تبع لا يتبعون اهلا ولا مالا يعني الذي لا عقل له يمنعه مما ينبغي والخائف الذي والخائن الذي لا يخفي طمعا والخائن الذي لا يخفي طمعا وان دق الا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك عن اهلك ومالك وذكر البخيل او الكذاب والشنظير الفح الفحاش يعني سيء الخلق اهل النار كل عتل جواظ مستكبر كما رواه ذلك مسلم والعتل هو الجافي الفظ الغليظ والجواد الجمع المنوع ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل فلنحذر والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب كما رواه ذلك مسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعه بعد العصر فحلف له بالله لا اخذ لا اخذها بكذا وكذا لا اخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا فان اعطى فان اعطي منها فان اعطاه منها وفى وان لم يعطه منها لم يفي رواه مسلم ثلاثه لا يدخلون الجنه يعني ان لم يتوب مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر وممن مات مد من الخمر سقاه الله جل وعلا من نهر الغوطه قيل وما نهر الغوطه قيل نهر يجري من فروج المومسات يؤذي اهل النار ريحه فروجهن رواه احمد وابن حبان والحاكم وصححه النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم يُؤتى بالعالم يوم القيامة فيُلقى في النار فتندلِق أقتابه فيدور فيها كما يدور الحمار بالرحى فيُطيف به أهل النار فيقولون ما لك فيقول كنتُ آمُر بالخير ولا آتيه وأنهى عن المُنكر وآتيه متفق عليه سفن ثاني من اهل النار لم ارهما يقول صلى الله عليه وسلم قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسلمت البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا رواه مسلم انها ايات واحاديث تنذر من جهنم ونارها لعل القلوب الغافله تلين وتفيق قبل ان يواجهها العذاب الالم والدنيا رحله قصيره وعمر قريب ثم الجنه او النار ان الهوى يهوي بصاحبه والنفس أمارة بسوء إلا ما رحم ربي والشيطان يعد ويومني وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يرتكب من يرتكب إلا رغبة بالهوى وترى في النفس لذا اسمع أخي هذا الحديث العظيم الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يؤتى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 فيقال له يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط هل مر بك من شده قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رايت شده قط رواه مسلم اللهم انا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنه المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنه المحيا والممات يا رب العالمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم يا ربنا فاحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته وحشرنا في زمرته واسقنا من حوضه وان لنا شفاعته واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا الى انفسنا ولا الى احد من خلقك طرفه عين يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اخذنا الغادر الدين اللهم اخذوا من خذل الدين اللهم اخذوا من خذل الدين اللهم اخذوا من خذل الدين اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم كلهم في الشام اللهم كلهم في فلسطين اللهم كلهم في مصر اللهم كلهم في الافغان اللهم كلهم في اليمن اللهم يا ربنا فكلهم في مينمار اللهم كلهم في العراق اللهم كلهم في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم انتصر لاخواننا المسلمين اللهم انتصر لاخواننا المسلمين اللهم اهد ولات امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم رحمه لراعاياهم يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اجرنا من النار وتوفنا مع الابار وادخلنا الجنه يا غفار اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين